ذكر الله تبارك وتعالى حد القذف وحد القذف ثمانون جلدة وحد الزنا مئة جلدة إذا فهمنا هذا أن حد الزنا مئة وحد القذف مئة نأتي إلى مسألة أخرى نتعلق بالأمرين يعني فهم هذا يبين هذا كيف ذلك الله جل وعلا ذكر اللعان واللعان أيها بالله الله أن يأتي الرجل فيتهم زوجته بأن هذا الولد ليس منه وهي تقول إنه منه فهذا يسمى لعان يتلعنان أمام الحاكم وقد أخبر الله جل وعلا الطريقة في اللعان فأمره أن يشهد أربع شهادات أن أنه على الحق ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال ربنا ويدرع عنها العذاب أي عن المرأة أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذب والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادق فقال في حق الرجل أنه اللعن يعني يقول الرجل آدم بالله لعنة الله عليه إن كانت من الصادق وهو يقول وهي تقول غضب الله عليه يعني المرأة تقول الغضب والرجل يقول اللعن لما فرق لمسألة بسيطة جدا وهو أنه لو فرضنا جدلا أن الرجل اتهم زوجته بأن هذا الولد ليس منها ثم ثبت كذبه أو هو في الحقيقة كاذب فهو في في أسوأ أحواله ما هو قاذف يعني يصبح هي الآن بريئة هو كاذب فهي بريئة مدام كاذبا فهي بريئة هو ماذا يصبح؟ يصبح قاذف يعني قذفها بما ليس فيها فما عقوبة القذف؟ ثمانون جلدة أما هي لو فرضنا أنه صادق فهي بالطبع يقيلاً كاذبة لأن المسألة تقبل القسم أكثر من هذا فهو صادق فهي كاذبة فإذا كذبت أصبح ما جرمها؟ هو جرمه القذف لكن هي جرمها الزنا والزنا كم حده؟ مئة جلدة فلما كان حالها حال قريب من المئة وحاله قريب من من الغضب وحاله قريب من وحاله قريب من القذف فالقذف حد ثمانين فاستوجب أن يكون قريبا من اللعن والزنا حده مئة أرفع فاستوجب أن يكون قريبا من الغضب لأن الغضب أعظم من اللعن والمئة أكثر من من الثمانين وهذا معنى دقيق ينبغي أن يتنبه له في فهم قول الله جل وعلا وفي آيات